وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْكِتَابُ مِن عِندِ اللَّهِ لَا يَصُدُّقُونَ مَّا عِنْدَهُمْ وَكَأَنَّهُمْ مِنْ قَبْلُ يَسْتَهْزِئُونَ عَلَى الَّذِينَ كفروا فنعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهيد وإذا قيلوا الَّذِينَ مَا تَقُولُونَ أَن بِاللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جاءكم فاتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم كذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا بئس ما يأمركم به